السلام عليكم ورحمة الله و الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وما زلنا مع أند العالمين صلى الله عليه وسلم ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني سلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ يمكن حضرتك أشرت إلى موقف غاية الأهمية أن الداعية قد بتصرف قد يجذب إنسان لا يرى في حياة الداعية إلا هذا التصرف حقا قلتني في أحد استقام ولم يحفظ لداعية أو لشيخ إلا أنه حطي إيده على كتفه وهو ماشي معاه وأنا يمكن عقبت مع حضرتك على هذا الكلام في أنه أحيانا برضه بيخرج إنسان من الالتزام بتصرف داعية يعبس معايا يشتد عليه فبعدما كان يحبه يبغض يعني هذا الموقف وبالتالي يبتدي يتحرك بعيدا عن خط الاستقامة اللي كان ماشي فيه ويمكن ختمنا حديثنا بمقولة مهمة لحضرتك جدا الرجل الفاضل إذا صدر منه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 لأن الرجل الفاضل إذا صدر منه تصرر لا يناسب أنا لا, لا يناسب فضله نعم. لابد أن أجد في التأويل مساغا لهذا التصرف إذ أن الفاضل لا يصدر منه ناقص يعني لا أعامل رجل فاضل كالرجل الجاهل يعني نعم فأنا ذكرت أن في بعض الناس وأنا أخص المشايخ بالذات يعني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 النهاردة nah. <متحدث> مثلا أنا علشان خاطر ألاقي وظيفة كويسة و... في المجتمع كويس لازم أعرف لغات وبقى إذا عرفت اللغة واثنين وتلات وأربعة يبقى وكمان دخلت عليه كمبيوتر وبتابع الكلام. بقت متميز. بقى, بقى, بقى, بقى متميز كان زمان اللي اللي الذي له باع في العلم الشرعي هو ده المتميز. نعم. Nah. وكان الخلفاء نفسهم بيحضروا مجالس أهل العلم. والمأمون كان يحدث نعم. يقول حدثنا هشيم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن وياخد أسانيد ما كانش بيتكلم كده فالبضاعة الرائجة آنذاك كانت هي العلم والأسانيد والكلام فشيء طبيعي ان الأعمش يبقى له هذين مكانة كان برضه. له مكانه بسبب حفظه والآخري باللغة في أن كان رجلا قرآنياً نعم. كمان يحفظ القرآن كما يشرب المرء الماء ومن كانت في عداد ومن كانت قراءته في عداد الشاذ ولا يقرؤون بها ولكن كان راديوًا قرآنيًا على أي حال أضف إلى ذلك كان محدثًا كبيرا. فأي تصرف من الأعمش غير لائق كانوا يحتملونه له يعني كان من عادته أنه كان عسرا في التحديث عشان تطلع الحديث منه كأنك أنت طلعت روحه فمر واحد من الجماعة الأزكية دول وأنا قلت لك في المرة اللي فاتت العمد كان كفيفاً نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال له يا أبا محمد أريد أصحابك كانوا كانوا جنازة أريد أصحابك يا أبا محمد أبا واخد دراعه وبعدين إلينا عالم ماشي الجبانة كده وهو شارد بالأعمش لواحده كده والأعمش طبعاً الجنازة فيها صمته بتاعه مش عارف ورايح فين المهم فاضلوا مشين شاردين شاردين وبعدين قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا قال أنت في جبانة كذا خدوا على جمالة البلد الثانية اللي مشها ميت والله لا لأردك البلد حتى تملأ الواحي حديثا هو جاي بكشكل ميت وراء وعايزي من لها أحاديث من الأعمش تمام؟ قاعد يقول له حدثنا فلان عم فلان ويداله لإيه؟ أحاديث كتير قوي طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرجل ذكي ما هوش غاب يعني الأعمش متغيز عليه بس صبران عليه لحد ما يدخل البلد هو داخل البلد فالرجل ده من سكات أمد الألواح لواحد صاحبه قال له كده يعني والأعمل شخص بياله أول ما قال له أبا محمد وصلنا البيت أمزك خناه وقال خذ الألواح من الفاسق فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد نعم فقال له كل ما حدثتك كذب وعشان مش عايز أن تلفع بي كل ما حدثتك كذب قال له أنت أعلم بالله من أن تكذب يا شباب حضره التلميذ على على الاعمش واخد بالك كان يجلس مرة وكان يحب يدي حد يقعد جنبه جه واحد من الغرباء اللي مش واخد باله من القانون الاعمال قعد جنبه فلما حس ان في واحد قعد جنبه كان يقول حدثنا ويتف عليه وفلان ويتف عليه واخد بالك وظل كلهم يعملوا له كده ما تتحركش ليه هيقطع المجلس بتاع التحديث واحد مرة بيقول لي أبا محمد حديثه كذا وكذا ما اسناده فأخذ بحلقه ورزقاه في الحائط وقال هذا إسناده تمام؟ فكانوا يحتملون له <تصفيق> يحيى بن معين مثلا جاء رجل من الغرباء قال يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل لما واحد مثلا من طبيعته الانجفال عن الناس ما عندهش انبساط طبيعته كده مخلوق كده عن انطواء يعني وبعدين ربنا رزقاه العلم والكلام ده وبعدين بقى شيخ وعايز ربي طلبك مين اللي يقع على هواة من الحكاية دي كلها يقع على هواة الكلام اللي أنا بقوله نعم <تصفيق> يقول لك الأعمى جراج المفاضل وياحد معدى إمام الجرح والتعديل ومش عارف عارفين فلان فلاني أبو بكر بن عياش اللي هو الذي ال ال ال ال ال اسمه شعبة نعم <تصفيق> <تصفيق> يروي عن عاصم زي, زي حفص نعم <تصفيق> <تصفيق> عاصم صاحب القرآن المشهورة له رويان حفصه شعبة نعم. شعبة لو بكر بن عياش كان تلميذ الأعمى شو أرس نفس القصة من الأعمى كان, شديد كان شديدا وعسرا في التحديث وهو إلى والكلام ده فلما يكون واحد صفته هكذا عنده انجماعاً عن الناس والكلام ده فيقوم يلاقي في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي عنده بيحك بيحك بيحك لا بيتحك واخد المسألة جدت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 فكانوا يحذرون تماماً إن الورق بقى له صوت هو فعبد الرحمن المهدي ده لما تقرأ ترجمته ده بقى يعني حاجة هيلمان لوحده نعم. عبد الرحمن المهدي ده فأنا عايز أقول المشايخ اللي بعض الناس ينكرون عليهم بعض التصرفات من العبوس أو الكلام ده أو الشدة بالتعامل أو الشدة والكلام ده لهم سلف في المسألة دية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 الأعراف في هذا الأوقات في هذه الأوقات كبد يختلف عن الأعراف في أوقاتنا. ما هذه هذه المشكلة؟ نعم. أن آخذ شيئا كان له عرف وكان له جو مختلف والكلام أن إله إلى غير الجو. ما والجماعة بتعتبر ديعوا الهجرة. نعم. اللي, اللي هما على وزن تكفروا الهجرة. نعم. إلهم بدعوا خلق الله وبدعوا طب الأرض. بدعوني بدعوا بدعوني وبدعوك وبدعوا فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ ياخد كلام.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 إزاي والعالم ماشية جاية ريحة بتاع الكلام أنا لو, أنا لو لو رحت وقلت له إيه اللي أنت بتعمله ده يديه للشرطة على طول أوه. يقول له دع داع تدع الحريات الشخصية وإزاي أنت تدخل الكلام ده يبقى الشرطة خدمة الشعب لا الشرطة زمان كانت في خدمة الدين شعبة من الحجاج مر على رجل يروي أحاديث مناكير قال له لا لتنتهينا أو لأستعدينا عليك السلطان الله يروح يجب الشرطة عشان يقول له ده بيروي أحاديث موضوعا ده إن شاء الله إحنا لو حبينا نطبق الكلام ده ده تقريباً معظم خطبي الأوقاف هيدخل السجن بسبب إيه؟ كثرة تحيي الضعيف والموضوع المنكر اللي ابتتال على المساجد على المنابل, على المنابل فانا حايزة أقول ما أقدرش أنا أجيب الشعار اللي هناك وأقدر أحطه دلوقتي لأن أصبح المنظومة مختلفة تماماً عشان كده قلت الرجال غير الرجال والجو غير الجو تماماً وأتذكر الآن كلمةً يعني قرأتها في الكتب وأنا لا لا لم أحقق إسنادها يعني لأن لم أقفل على إسناد أو لم أفتج معن أصح عن إسناد الله يعني قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في في عصر عصر عمر قال لأن عمر كان والين على مثلي وأنا والين على مثلك الله فاختلاف نوعية الرجال هو ده اللي أدى لا. إلى اختلاف ال ال الأفهام والأحكام والكلام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 نعم ويطلع له لسانتين ويبتدي يعمل القصة دي مع الولد أعتقد يعني ممكن يعني كثير منا ممكن يحتشر نعمل يعمل حاجة دي قدام الكلام نعم. واخدلك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لو إن في واحد جاي في يوم الآيام وقال ده راجل صفته كذا وكذا, وكذا عشان كان بيعمل بيطلع لسانه للعيال ومش عارف الكلام ده أنا عندي أقوى حجة أقدر استند عليه وغلط به هذا الإنسان لكن لما يكون واحد عبوس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 مثلاً رأى من نفسه قوة نفسه وانه لو قرب من السلطان ما يهموش ما يقدرش أثر فيه فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته والكلام ده ده ينفع يحط نفسه أسألة اختلاف عزائي من شخص أيها الثوري شايف مع زهديه وراعي أنه لو حط نفسه مكان مثلاً مالك هي... هيقع فيميح من نفسه بأنه يهرب قولك ال لو لو وكان من من كلامه لو أرسل إليك السلطان وقال تعال فقر علي القرآن لا تذهب نعم. ولو رأيت القارئ عند الحاكم فاعلم أنه لص شوف مم. كلام شديد هو نعم. يعني أنا النهاردة أجي على كل العلماء واخد كلمة سفيان واجي على كل مم. العلماء مم. اللي كانوا قريبين من السلطان والعلم اللصوص طب سفيان كده هي جنة احترز بها وحاول يحصل نفسه منها ضعيف ما يقدرش تبقى واحد أقوى منه يقدر خلاص دي مثلا عزائم فانا عايز أقول يبقى كل واحد من هؤلاء العلماء بيقالوا نديله مجال في التأويل إذا كان رجل فاضلا لكن اللي عايز يستند إلى حجة أقوى فاليركن إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة عشان كده يعني أقول وأكرر يمكن قلتها مرتين وأقولها المرة الثالثة كمان من أراد البحر استقل للسواقية يعني اللي دايما يشرب من لجة البحر من جوه خالص ما يشربش نسائل نعم. نسائل هي الأناية دي لأن من السائل تنزل فيها تعكرها برجليك لكن تنزل في نص البحر تعكره إزاي ما تقدرش عكره نعم. فعشان كده أنا يعني أرى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 أنا والله لما بقف عشان أحلل العبارة دي أنا باستغرب جدا أولا ما له هو بيخاطب واحد طب الواحد ده حاضر ولا غايب يعني تصوره المالكة مسلا مسلا الواحد حاضر يخاطبه مع حاضر ده اسمه التفات في علم البلاغ يعني اسمه التفات ليه لأن ال ال العتاب أو التقريع يقبح أن تستعمل في المباشرة أن... إنما تستعمل فيه, فيه ضمير الغائب يوم المعاتب يقول مشانا يعني أي كأن مشانا الذي يوجد له الكلام وبعدين يقول تربت يمينه نعم صلى الله تربت محمد يمينه محمد. يعني دداء وهو بيعاتب و... و... ودل على صبره عليه الصلاة والسلام حديث أنس في الصحيحين وغيره ما يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنين وفي رواية عشرة سنين, سنين. نعم. طبعا دي محمولة على أنها ممكن تبقى تسعة ونص أيه. فيقوم يجبر الكسر ويقوم أعلى عشرة نعم. مثلا نعم. أو ينزل لتسعة نعم. عايز أقول ممكن يبقى تسعة وشهرين تسعة وثالث شهور نعم. فيصل إلى أقرب رقم صحيح نعم. إما يصل إلى عشرة وإما تسعة واخد بالك إزاي فعشرة سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ولم أكن كما يحب لي صاحبي عايز يقول أنا لم أكن مستقيما معه دائما ولا مطيعا كما يحب ومع ذلك ظل عشرة سنين لا يعاتبه إطلاقا على فعل ولم يعاقبه على ترك معناه علاقة تستوجب أحيانا العتاب أحيانا العتاب بالضبط كده ما ألتها في رواية أبي الشيخ نعم. يعني بقول إيه كلام يعناه يعني ولم أكن له كما يحب الصاحب لصاحبه يعني نعم. برضو يعني عايز يقول كان عندي مخالفات كان عندي الكلام ده ومع ذلك كان يغضي عليه الصلاة والسلام عما يكره نعم. فالعتاب كثيرا ما يفسد وأحياناً يصلح لكن البني أدم المعاتب هو اللي يخليني أعاتب أو لا نعم. لأن بعض الناس يقولون قول الشاعر ويبقى الوده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 يصلحه يبقى العتاب من حسن الخلق إذا كان لا يصلحه يبقى العتاب من سوء الخلق. رأ الناس وبينت من الصاحح. رأ الناس البصير تفستقاموا وبيّنت المراذ من الصاحح. هل ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال؟ يعني مع إنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموافقين والبعيد والقريب إلا حق قررت أن أهم جزئين نبدأ بيها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب لماذا؟ أنا فضلت طبعا نبدأ بالأصحاب لأنهم الذين نشروا الدين وهم الذين حملوه أول مرة كانوا مصدر التحمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بنفسه فهم الذين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 نوح عليه السلام أي شيء عن هذا الشخصي في غير السفينة أو قصة القرآن ما فيش غير الجانب الدعوي فقط نعم أو ما ذكره القرآن المعروف. حتى نعم ما هو ده اللي ما أذكره في القرآن نعم, نعم. وإذا ظفرت بحديث إذا ظفرت بمثلا تليق حاجة أي أشياء قليلة وكذلك نوح إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء وكذلك موسى عليه السلام وسائل الأنبياء عموما نبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء النقير والقطنير في حياته من الذي نقل إلينا كل هذا؟ أصحابه أصحابه النبي صلى الله, الله عليه وسلم فالصح... فالأصحابه رزق زي من؟ الأصحاب رزق زي رزق الولد زي المال زي الكلام ده أصحاب رزق هما لئما الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة هو ما فيش في الإسلام غير مذاب الأربعة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 زي كتب ابن المنذر و... ومجرى مجرى حتى الاسم مجرى نفسه يعني الشافعي والليث ابن سعد حتى عند العوام ما... عند ال... الليث كان مصريا نعم والشافيع مصري بس شوف الفرق بينهم شهرة الشفعي فرق نعم شفعي و... شهرة شفعي خمول الليث, نعم الليث نعم ابن سعد سوفيان الثوري كان له مذهب الأوزاعي كان في الشام له مذهب يقول مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي فكان كان ينظر بمالك والكلام ده فإيه اللي خلّ الأيمى الأربعة يطلع وتدين ويدين المسلمون في كافة الأخطار بما ذهبهم بصدفنا ذهبها والعلمة؟ الأصحاب, الأصحاب يعني الأصحاب ربما ميزان في حياة الإنسان رزق بالضبط بالزبط كده بالزبط كده فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب نقلوا كل شيء فكما أنه يعني خاتم الأنبياء والمرسلين ولن يأتي نبي بعده ليصحح ما أخطأت فيه الأمة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 ذهب إلى سليمان ماذا قال له؟ قال إني رأيت مرأة تملكهم, تملكهم. ما قالش تحكمهم مم. تملكهم يعني إيه؟ يعني لا يصدرون إلا عن رأيها بحب بالغ لها آدي معنى تملكهم كيف تملك إنسانا مش كيف تحكم إنسانا أنا ممكن أحكمه وما يتنفس بالحديد والنار بس ما يحبنيش بس ما يحبنيش يلعنني بقلبه والحجاج بن على المنبر يقول والله لو أمرت أحدكم أن يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا باب فخالف لضربت عنقه كان هذيء ضر عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبي كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر طب الظهر راح في صحه بالإسناد الصحيح أن عطاء وسعيدا كانوا يصليون الظهر إيماءً وهم قاعدين يصلي برأس عشان تدوره ما يفوتش نعم. No. طب دا دا مثلاً. ما كانش شئ أمن, كان أمن الدولة زايد. نعم. ما كان شئ أمن الدولة. هو كان أمن الدولة. هو كان أمن الدولة. هو الحاجة ابن يوسف ما ما قال إن أميرة المؤمن نظر في في في العالمين فأنا يجد أعجمه عودا ولا أمرها صبرا مش عارف يل غيري أنا فبعثني عليك. أوه. ما قدبش العراق غيره وأفواء في العراقين غيره يعني أنا, أنا ذاك يعني فلنحيز أقول يعني ممكن أنا إيه ك ولا بك لا تحبني أحكمه ولا, أحكمه أحكمه أحكمه ولا أحبه وقد قال لك زي زي ما زي ما القائل بيقول يعني بول كمموا الأفواها هل تكميمها يمنع الأعين أن تنظر شزرة سكتني بس هبرأ لك خلاص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 كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل سيئة أبداً بمثلها بل يعفو ويصفح عشان كده يعني غلبت محبته قلوبهم يعني في أثر إسرائيلي يعني قيل للشيطان أنا لا أقول احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة قيل للشيطان هل أحببت أحداً من بني آدم؟